الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير من يشركون الاهل والاوطان فراقهم صعب لكنه الايمان فداءه القلب والروح والأبدان، فليقبل الرب، فليقبل الرب. شهدين الكرام مساعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضراتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم، فضيلة دال إسلام الكبير فضيلة الشيخ المساعد الدكتور. عبدالكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبًا بفضلكم اليوم. رحمة جديدة وبركات. السلام والرحمة والمشاهد يبارك حالكم. بارك الله فيك. حبيب. هكذا كان يقول المهاجرون في رحلتهم إلى نعم، هكذا كانوا يعني الحادي يحدو الإبل وهي توض السيره من أم القرى إلى المجهول. إلى المجهول. نعم، المجهول بالنسبة لنا عبر التاريخ رغم أننا قرأنا ولكن المجهول عند المؤمن معلوم. لأن الذي يعلمه ويثبته إنما هو إيمانه لا. فيصير المجهول معلوما مع أنه لم يره من قبل ولك أن تتخيل من خمسة عشر قرنا كيف كانت أجواء الأسفار في هذه الأيام وأن تتسافر الى مجهول وليس, المسافري وليس كل المسافرين من الرجال أن يصحبوا نساء معهم ثلاثة وثمانون رجلا ومرأة النساء ما خرجنا من حدود أم القرى بأيضاً ولكن أنها الهجرة في سبيل الله أو الخروج الحقيقي في سبيل الله سبحانه وتعالى. م. مفهوم هذه الهجرة أو مفهوم هذا الخروج الحقيقي في سبيل الله كان معلوما عند المسلمين الأوائل. يعني هم ما هاجروا إلا حسبة لله وإلا ابتغاء مرضات الله وإلا فرارا بدينهم. وإلا يعني استعدادا لتاريخ إن هو آتي كما وعدهم رب العباد عز وجل ولكن الضغط الغير طبيعي على هذه الطائفة المؤمنة في مكة ومن أقرب الاقارب لهم يعني اقتربهم إلى هذا الأمر وكأن رب العباد عز وجل يعودهم من البداية على تجشم المتاعب وتحمل الصعاب لان اخشوشنو فان النعمه لا تدوم الامم التي ألفت الدعه أمم مهزومه في الاخر وذلك انا اخاف على مستقبل الجيل الحادي الصغير يعني بالذات الذي الفت دعه ويعني اريد ان اقول ميسر له كل شيء فاصبح يعني لا يستفيد من تجارب ولم تعركه الاحداث وما انتصر بنو إسرائيل في الجيل الثاني من بعد موسى كده لما تاهوا في الصحراء أربعين سنة ودخلوا في التيه أربعين سنة فخرج جيل جيل صحراوي جيل النقيج لم تلوثوا أفاث المدنية فيخشى على أجيالنا إن لم يقوم المربون الآن من كل تجاه مش المربون يعني دعاء مساكين فوق المنابر ولا ساعات على فضائيات تنتهي تزول بزار السبب لا المربون في كل اتجاه في المدرسة وفي المعهد وفي الإعلام والمسموم والمرئي وأن يقوم كل واحد بخدمة دينه وإلا يعني سوف يحل بنا محلة الامم التي انتهت وطمرها التاريخ صحيح نحن امه باقية ببقائنا مع ديننا صحيح فإن أبقينا ديننا حيا بقينا وديننا سوف أضل لكننا نحن والخوف علينا أن نبقيه في قلوبنا لا بد وفي, وفي واقعنا أو أن نبقي قلوبنا يعني آه ولذلك تموت القلوب عندما يموت الدين فيها لكن دين الله باق باقي لا لا لا لا. لا. فيخشى على الجيد الجديد من عدم يعني صناعة أمرين حطيرين قراءة تاريخ ثلاثة الصالح وماذا كيف جاهدوا وتعبوا ويعني وأقاموا دين الله بل... ليس بالعرق والجهد كما تقول لغة الصحافة ولكن باحتسابهم الأمر كله لصاحب الأمر سبحانه, سبحانه هذا سبحانه. أمر ما. الأمر الثاني أن يأخذوا أو يمسكوا بتلابيب الحضاره إذا جاز التعبير هذا يعني, بنتهز. بنتهز. يعني و... وأن نبدأ من حيث انتهى الآخر والآخر قد سبق لا ننكر قد سبق لا وأسرع ونا في تقعوسنا بتقعوسنا ووبيقظته. بتقع أما أن أعيش داخل دائرة المؤامرة فأحبط وأستعملها شماعة أضع عليها تخلفي وأضع عليها ظلمي البين لأخي ولأختي ولجاري ولذي عمل تحت يدي وللكرسي الذي يعني رزقت به وربما جاءني. ب يعني ب بقدر لا غالبا لا ولكن ليس لعقلي وليس لتمانيزي لأن الدنيا إذا أقبلت على إنسان عارضه محاسنه غيره وإن أدبرت سلبته محاسنه نفسه سلم يا رب سلم. لكن في الهجرة يعني قد إلهمت الأمور حول المسلمين الأوائل رضي الله عنهم بإذن الله تبارك وتعال تكذيب من قومهم تعذيب من قبل قومهم لهم سلب لارادتهم الاقتصاديه وحصار وشتم ولعن وهجر وعذاب ثم ضغط للهجره ايضا قلب النبي عليه الصلاه والسلام وهو موزع بين هذه الامور كلها كيف كان يعيش وجزء من اولاده و او بناته يهاجر لا هو قلب النبي صلى الله عليه يكن موزعا قلب النبي مفعم بالإيمان, بالإيمان بالله سبحانه وتعالى نعم تتوزع الخطوب من حوله ولكن تكسرت النصارى على النصادي صحيح لأنها تواجه قلبا يعني لما نزل عليه القرآن ما تصدع كما تتصدع الجبال ولكن ثبت وهو كان في أحلك المواقف يرى ثباته ولقد كان أشجع الشجعان عليه يقول رضي الله عنه كنا إذا حمى الوطيس واحمر الحلق كنا نحتمي بظهر الرسول الله صلى الله عليه فليكن أحد أقرب إلى عدومه بهذا الثبات العجيب يعني غير مستشدق الأمريكي لو كتاب اسمه حياته محمد لا اسمه يقول إن محمد هو أشجع إنسان على وجه الأرض قرأت عنه ويذكر قصة قصة الصفوان لما جاءه يوم الفتح صفوان ابن مين فراه وكان كافرا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح لك فاستراح تحت شجرة قريباً من بيته الذي هدموه. لحسان الأوطان غالية صحيح مم. ما قلنا في الأرجوزة في المداية الأهل والأوطان صعبة فنام في النوم فجاء صفوان فأخذ سيفه ولما أخذ سيفه صنع صوتا. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال من يمنعني الان منك يا محمد انت منفرد معك لا اصحاب ولا قال الله فسقط السيف من يد صفوان فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعني منك الان قال يا محمد كن خير اخر لا اله الا الله قال عفوت عنك فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره فلما رفع يده قال والله يا رسول الله قبل ان تضع يدك كنت أسوأ أو أبغض خلق الله إليه. يلا تجلس، يلا تجلس. والآن أنت أحد خلق إليه. الله. الله. فالمسشر الأمريكي يعلق ويقول هذا أشجع إنسان رأيته في صفحات التلف. إذن هو هنا مفهوم محدد للشجاعة ال... التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان. الشجاعة أم أن تعفو أم أن تقادس؟ هذه أكبر شجاعة. مم. العفو عند المقادس. هذا أكبر شجاعة لأن ليس القوي بالسرعة. مم. صحيح. أو بالسرعة، ها يعني <تصفيق> من ليس قويًا أصالعة وتصليع، الغلبة، ولكن آه ولكن من القليل من يملك نفسه عند الربع. الغلبة، فهذه ليست في كثير من الناس، متعرف الناس عندما عندما تستثيره، <تصفيق> طيب هل تبدت هذه القوة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام حيال بناته نستمرنا الحديث عنهم، هل تبدت هذه القوة؟ هو أن... لا الن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في هذا الأمر هو أقوى إنسان <تصفيق> لماذا لأنه أحن إنسان وهو أرق قلوب قلبه نعم وأحن القلوب هنوما وأكثر القلوب ركزة وعطسة، نعم، فإن أن يتحمل كل هذا أي قلب هذا الذي يتحمل؟ دابي أنت نعم م. نعم يعني ف... فاي قلب يعني سبحان الله المسألة يعني لما تدرس أنا أريد من جيل من جيل الصحفة من بناتنا وأبنائنا أن يعطفوا على دراسة تاريخ نبيهم صلى الله عليه وسلم وتاريخ تلاميذه وهؤلاء تلاميذ أقل واحد فيهم هو أعظم من أعظم نبيل في العالم لا يدين الدين الإسلام أو كما يقول المفقرين أو العظماء أو الأدباء نعم نحن نعلم في صف وتصفة إن شاء الله. إذا هي أن في الحلقة المنصرمة تحدثنا مع صديقاتكم حول ااا ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم زينب مولاً. زينب أشجار الكثيف الملتف يدور رائحة طيبة كان يختار أسماءه بعناية دقيقة هذا واجب على المسلم أن يختار إذا أحسن تسمية أبنائه فإن العبد ينادى باسمه باسم أبيه يوم القيام وكان الرسول يغير أسماء. مش باسم أبيه. هذا باسمه واسمه أبيه هذا ما درجنا عليه كعادات وإلف لكن الشرع سوف ندعى بأسمائنا وأسماء فلا بد أن نحسن تسمية الإتل وإسم البنت وأنا لا أريد أن يأتي بعض الناس بحروف مترصة بجوار بعضها ليكون اسما غريبا فأقول أنا من اسمه ماذا اسمها ماذا تقول فأنا لا, لا أريد هذا تسميه لا تغير لا تغير طبيعة البيئة التي تعيش فيها. نعم. فهنا الأب الأب يسمّي شبل له ما ه هذه. معناها المهرة بالفارسية ومعناها خلق يا ربزعلي وانا فاهمشي يعني <تصفيق> <تصفيق> ما كان كلام العرب الجميل وانا بالفارسية وفي اليونانية <تصفيق> وفي يا وكذا إذن نكمل الوحدات أنا مع بنات النبي عليه الصلاة والله عليه الصلاة والفاد <تصفيق> مع رقية وأم كلثوم أنا. وصاحبة الهجياتي رقية رضي الله يعني. عليها نبدأ الحديث مع سؤالنا على هذا الموضوع. نعم للمشاهدين الكرام متابعينا الاعزاء في فكره دالي التامي الكبير فضلت الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نشرع الحوار مع حضراتكم وعلى بساطه البحث معنا حول صاحبه الهجرتين وما دار في بيت ابي لهب ومساله الطلاق ودور ام جميل في هذا الموضوع وموقف الرسول عليه الصلاه والسلام وهل كان كل هذه الأشياء تشكل ضغطا معينا على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام وما هي الدروس المتفادة من هذه التجربة التي بدأ بيت أبي لهب في محاربة الرسول عليه الصلاة والسلام من النحاية الإنسانية في البداية الدعوة الإسلامية وسأل أخرى كثيرا مطروحة على بساط البحث مع حضراتكم وصفة الصفوة واصل ونواصل كونوا معنا صفوة <تصفيق> الصفوة شباب الكرام متابعينا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى وصفة الصفة الثاني الكبير فضلت الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكريم مرحبًا بحضراتنا نسأل يعني لي رجاء في البداية فضلتكم ابكيتمونا في الحديث عن زينب ابن تراب بن يعني فهل تبكون اليوم نرقق القلوب ساعة لا إذا كان إذا كان يعني أول المكالبات نعم يعني ذلك يعني ان ترى صوره اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم وترى بيته وتحدث في هذه الفرقات المتتابعه كنا قد بقينا في زينا في ميداننا برقيه رقيه صورة من صور الالم الكبير في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عليه لان النبي كان رحيما بامته رؤوفا بهم فما بالك بفلذة كبده التي لاقت ما لاقت تخيل ان اذا شرعنا الحديث يعني في الموضوع فنشرع من البدايه نعم. نعم. في بيت ابي لهب الحمد لله وصلاه وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم والسلام. وبعد فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بعمه ابي طالب ياتيه في كوكبة من بني هاشم وبني عبد شمس جيد زيارة يعني بدون سابق انذار مفاجئة فيتقدم أبو طالب ليخطب قال يا ابن أخي قد آثرت أبو العاص فضلت, فأه فضلت بأن تزوجه زينب ونحن لا نعيب على الرجل طبعاً يعني يريد أن يقول هذه دخلت أنت على الخؤولة ابن خالتها لا. فإن لأبناء عمومتك حق عليك جيد فاطمة تتسمع الأخبار هو, هو قارن لأنه زوج أبنته نهاية الخؤولة أيوة. فإن لأبناء العمومة حق عليك حقيقة اتتجه نهاية الأمور. فقال يا عمي لا يرد مطلب لك. رضى الله هذه هذه العائلات الكبيرة بهذا ما؟ العام صنون الأب. قبل قبل الدعوة. هذي. قبل قبل البحث. نعم. قال نريد أن نزوج رقية وأم كلثوم بعثة وعكيبة. عبد بن عبد العزة. مم. أبو له هذا مقبرة مع عبد العزة. وعبد العزة ليس غريباً عبد العزة عبد عبد المطر يعني هو من... عم الرسول على أبو طالب عبد العزة ولكن بشدة إحمرار وجهه كأنما الشمس تشع من وجهه أو اللهب يشع من وجهه براءة حمرة شو من أبو عبد اللهب على الرحب والسعة كان اسم صنم عنده أيوة هو عبد العزة مناته من رمانات ورزة... من... من... من الثالثة والأخرى. دخلت فاطمه بتسر لأختيها اختيها اذن ان جدنا الشيخ يحدث أبي جدا جدا لنا عم ابيها صحيح فقالت قالت وقد سمعت من الجالسين اسم العريسين تعالوا بنا قصير عمر طب بيت بيت مسحة حزن دخلت على خديجة سبحان الله لأن البيوتة زمان إذا عهد قريب كان الجد ومعه الأولاد والأولاد بزوجاتهم في بيت واحد كلهم إذا عهد القريب يعني لما كان الوئام في الأسر أمر طبيعي صحيح وأنا لا أشجع الآن يعني هذا التجمع ستؤلف علينا كثيرا من التجمع حقوق أن الأم لا انا لا اشجع هذا التجمع لا اشجعه الان لكن اشجع اعاده صياغه التربيه التربية مرة اخرى حتى اعرف الجميع حقوقه وواجبات عنده اشجع ان يكون الجد والابناء والحفده في بيت صح؟ لكن الان لا اشجع ان البنت تزوج عند امها سوف اشيخ خلاف ما بين البنت عندما كانت بنتا عندما تكون زوجة اخر سوف ينشف من بينها وبين امها نهيج عن, عن بقية الافراد لكن خديجة رضي الله عنها هي اشهر صالحات قريش من البدايه نعم لها صحيح. ومجميل لها. مم. مم. ام جميل فيها تلصصات ام جميل زوج ابي لهب ام عضة عطيبة ام جميل صفته بقساوة القلب ما. وشراسة الطبع وحدة اللسان معروف انا وصفه ليش كله يا ساتر يا ترى كان تمام مع عبد العزب اه ده ما راح نشوف نره عبد العزب هذا الجبروت مره كان في بيته يعني قسوه قلب معروفه يا سلام يا سلام عبد ساتر, ساتر وبعدين بذاءه لسان أو طول لسان أو او, أو, أو حده لسان وشراسه وشراسه الطبع هذه ترصدها في تاريخ أمو جميل هذه امرأة، هذه امرأة ولكن من شر النساء قريش، من شهر النساء قريش. وفيه مجتمعات كده يعني في كل مجتمع في أموجاميل. جميل م... أمهات جميلات. يعني وووو. ولكن يعني اسم على ما يعني كمها كمها على ما متجربة متجربة متجريب. ردمارك. نعم نعم. تخيل. رقيه وام كلثوم يعني ابوهما محمد بن عبد الله وامهما خديجه بنت خويلد واختهما فاطمه ان تنتقل كلاهما الى بيت فيه ام الزوجين ام جميل وافق المصطفى عليه الصلاه والسلام يا عم لا, لا, لا, لا يرفض لك طلب قال انظرني حتى ارجع الى ابنتي وهذا ليس عيبا لا هذا هذا هذا العقل الكبير عندما تصرف كاب وفي الشرع لابد أن ان ناخذ يعني راي البنت التي سوف نتزوج ترى الشاب مره مرتين الى ان تقترب <متحدث> يعني الرب يقول انا المسؤول انا ارى هكذا هذا هو الصواب يجبر ابنته على صفه هو هو, هو, هو لن يتزوج الزوج سيره الزوج وتزوجه هي ترى فيه مثلا صفه لا نراها نحن يعني قد تراه طويلا طولا بينا او قصيرا قصرا بينا او يتلعثم في الكلام او انه خجول كالبنت زيد عن اللزوم او يعني, يعني لا يجيد حوار او أنه والعياذ بالله يقذف بالكلمات كالقنابل يا ترى البنت لها رؤية البنت لها نعم. فلا بد ان تقتنع ولا بد ان نستأمر البنات في الام الام الاول نستاذنها وناخذ راي الام لان الام تعرف هويه ابنتها ونحن نتكلم عن المجتمعات السويه والبيوت السويه صحيح, صحيح. بس عشان الاستثناءات غير مرفوضه كنت عندهم ان انزل الواقع, الواقع لا بلاش في الواقع خليك انت في الواقع عندما تنتظم البيوت ولا تبنى على قواعد بس م. وقاعدتنا واضحة تبعات ان بيت له رئيس ولا له رئيس صحيح, صحيح. بيت فيه الشوره والرفق بيت فيه حس التربية بيت فيه بير من البنت العاديه واما بس هاي البيوت السويه اللي كان معانا اما على هذا قصه اخرى نروح على دار, دار, دار الاصلاح الاجتماعي نروح على <تأهل> يعني دور ذ ذ ذور التهيل المهم التهيل العلمي العلمي الشمائي هذا تمام سوية نعم نعم الوثوق النبي صلى الله عليه وسلم وزفت الرؤوف والرَّضُوم ربعه تيبأ أبناء بلا أبنا. بعد أيام قليلة نزل الرسال الرسالة توجست خديجة ما العجيب أن المدة التي قضتها رقيه وام كلثوم وروت بعض كتب التاريخ وأنا أتنقل فيها سوء معاملة جميع جميع لرقية وأم كلثوم لم يرد في التاريخ أن رقيتها أو أن أم كلثوم ذهبت إلى خديجة لتشكو لها من أم زوجها الله أكبر عشان بس ما علم لبناتها نحن من أول أسبوع تبدأ الشكوى، صح خلاص؟ حتى تستشير أو تأخذ النصيحة على الأقل يا رجال. أولا. أولًا أولًا هي هي البنت لازم من ليلة العرس يجب أبو الأم هالجلسة طيبة قبل العرس بيا. نعم. فمو أن أن تحتاج على الأقل إذا سنة للدراسة شيب شيب تفصيلية عن طريقة الزوج الحياة. لكن كيف كانت المعامله مع رقيه وام كرثوم ابنتي النبي عليه الصلاه والسلام بالنسبه لعطب وعطيبة كانت كانت ام جميل هي مسيطره على البيت ابو لهب هذا الجبروت خاتما في اصبعها كما تقولون انتم بلغه الاعلام العصر آه هذا الجبروت الذي يخيف سبحان الله كان عباره عن رجل مطوع تماما لا شخصيه له في بيته امام ام جميل وكانت تحرجه امام قريش كلها الله اكبر آه. طبعا جبروت امراه يعني هذه امراه لها جبروت عجيب هل هذا كان معهودا في البيئة العربيه مثل لها ولذلك يشار اليها بالبنان لانها حاله استثنائيه يعني حاله خ... تخرج من حدود المالوف اذا كان يعني اتركها في التاريخ م. م. بوضوح هي التي كانت تسير هي التي كانت تسير وهو الذي كان... كان يسير على غير طبيعه عربيه وعلى غير طبيعه بنيهاش م <تصفيق> وهو أحد زعماته الكبيرة يعني لو كيف أنا عسدون عليا و. ما ليش هو يعني يعني هكذا عكس هذا هذا هذا بيته تماماً. بع بع بدرو تكذب. بعدين أنت المديرة معصبية. ااا يضع الأمور في غير نصابها أو لا يضع الأمور في نصابها. فعلم أنه يعني يريد يا ريت روحنا طريدنا في عارض في علاقة مع أهل روضة البيت لأنه عنده خلل في دموعه عصر عليه. أنت ليش لقيت هذه الوظيفة أنت المسؤول. فلماذا عصريتك؟ هم هل على عليها؟ صح؟ أنا. هو الكرسي الكرسي بعد الشيء يهزون فرار بالليل وفاجئة بأنه في بيته صحيح يعض بنان الندم صح, صح؟, صح. ف... فأم جميل مسيطرة ولكن العجيب أن رقيتها وأم كلثوم ما سمعنا منهم في التاريخ ترمة شك ورحلة حتى بعد الطلاق وبعد زواجهما الثامن ما سمعنا منهما ماذا كان يجري في بيت أبي لهب؟ أغفل التاريخ هذا لأنه ليس هناك مادة حوار، ليس له ذكر المبادئ، ليس لأنه ذكر أساس، أنا الله، فلا ده ده هذا ما علم بناتنا، أحكانا حريم به ما أن يتحدث عن ما حدث في بيت أبي لام حتى يظهر هذا البيت لا. من الداخل، لا. لا لا لا كان هذا لا. ليس من طبيعة بنات البيوت الكبيرة، فما بالك ببنات رسول الله عليهم صلواته وسلامه، الأمر يعني أكبر من هذا، هذا مهم، الاجتماع. اجتمعت ام جميل مع عتبه وقالت راسي مع راس حرام ان لم تطلقها بنات محمد قرار وابو لهب يسكت ولا يحيط جوابه القرار قرارها وهل يعتب عليها رجال قريش واهل القبيله والرسول عليه الصلاه والسلام والرجوله والمنطق الذي يعيش فيه هو اولا كثير من الرجال يعني لماذا يعني يعني لعن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى <تصفيق> الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء التشبه تشبه مشيه وتشبه زي يعني معقول ان الرجل يلبس فستان يعني مع بائت امرأة تشبه تصرف تصرف ترك ال صار صار صار السلوك يا صار السلوك صار النساء المرأة ليس هذا حتى ناحاً جانب الرجلة بالضبط بدليل أن نفس قضية لونة المرأة المشابهة بالرجل إن الله لعن الرجل المرأة الرنجلة أو المترنجلة ليس في في اللباس لا لا الدبقة الدبقة الصورة من الصورة آه صورة من الصور لكن ليس هو كل الصور لا ليس كل الصور لكن يعني يعني بعض الكلام بعض الناس أن تتكلم وترفع صوتها سبحان الله تخرج من حدود أنوثتها بيقولوا مرأة بستين راجل لا لا المرأة فيها المرأة المرأة فيها المرأة ولكن في النساء على مر التاريخ في لحظات يطلب منها رجولة صفية بن عبد المطلب عملت الصورة على السرطة في حصار الخندق كان حسان ثابت مسؤول عن بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأهله معه. وحسان شاعر رقيق ليس من أرباب السيف هو من أرباب القلم ليس من أرباب السيف فقالت صفية يا حسان أرى يهوديا يدور حول بيوت رسول الله عليه الصلاة والسلام <تصفيق> خاف حسان رجل من معارك ورحم الله امرأة فيا حسان نادت عليه مرتين، فنزلت بعمود الخيمة، وضربت الرجل على راسه فقتلت. فاتح حسن أسلوبه، أنا من لا لا لي أن أسمع يعني مجرد رجل فسيفسيع، ففففلي مطلوب عندك في ساعة. موقف ناسية من المطلوب أن ترد عن بعدها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم أن يعني هذه هذه يعني هذه ومضات في في التاريخ. يعني يقاس عليها لحظات الازمات لكن أم جميل قررت ان تطلق بنات محمد فكان فكان ازوله في اللغه فكان قد فكان قد فكان قد فطلق خلاص امر ورضخ الولدان لامر أمي اشغلوا محمدا ببنات يخلي المصائب تنزل عليهم بناته تعودوا بنتين في وقت واحد مطلقات يعني, يعني الغرض من طلب أم جميل طلاق ابنتي محمد شرق. ضغط عليه تمام يعني لا أبليس وبنات محمد تحت سقف واحد لا ثلاثين هذا الحقد العجيب وكان إذا ذهبنا إلى التحليل النفسي هناك حقد عجيب من أم جميلتك خديجه خليفة ليه ما؟ ليه لأن خليفة وبياضه هما يتساوىين بس في, في الفخر والشرف والعائلة م. والمال. كان رجل مدير يعني من من أثرياء. خديجة غني أيضا. طيب. هو من عائلة من أسرة وهي أيضا من أسرة. أول نشار إليها بالبنان وأيضا بينها. حتى, حتى بناطع ما لكن الجانب الخلقي ايوة. يشار إلى الخديجة بالمحبة والمودة والشيء الطيب. ويشار الى ام جميل ان كل الناس تتجنبها لبذاءه لسانها وشراسة طبيعها وقسوه قلبها م. فهنا تظهر يعني احنا احنا لما نحكي عن السيره كان نحكي عن نفوس انسانيه فاحنا بنسرد الناس يسمون لنا اللي جالسين الان يشاهدوا اعلم مني ومنك بالسيره وعرفين وبالعشق عندهم زوايا وعندهم ما شاء الله ونحن بس مجرد نقله يعني ننقل أو نرصد التدقيق وننظر إليه من البعد الثالث لنرى ما الذي يعني نستطيع أن نستفيد منه. طبعاً واضح جداً. إذا لم يكن طلب أم جميل صلاة ابنات النبي عليه الصلاة والسلام لكرهها لهما بقدر ما هو إخماد وإسكات وضغط على النبي عليه الصلاة. والسلام. لا ولا هو حقت على هذا البيت العظيم حسد على أمهما. لم لم على الد على زيجته من بداياته. لا هذا قرار زجت قرار زجت العائلة. اه اه هناك كان العائلات ورأي العائلات ونريد ان تعود هذه مرة اخرى الى البدايه لان قرار العائله العائله قررت سمعنا وطاعه المهم طبعا ال ال مع, مع قضيه الدعوه وبدايه الرساله كان البيت في حالة توتر عند النبي صلى الله عليه وسلم البيت ربك. يعني مافيش في حاله استقرار صحيح في حالة توتر وحاله نشاط شديده آه. الى ان أكرم الله عز وجل رقية بأن تقدم إليها عثمان بن عفا الحديب النسيط يعني في هذه الظروف إذا نظرنا إلى الزوية الأخرى زي ناب تركت زوجها طبعا. ورقية ومكرثم طلبقة أصبحتنا ف... لاذا هذا بضغط كثير حل على قلب النبي, النبي عليه الصلاة والسلام لكن م. من العضاء ما كفقوها العظاماء العضاء كفؤها العظاماء يعني كده يعني, يعني أصحاب المبادئ هم أصحاب ال ال عليهم المشكلات يعني جرعة جرعة نعم ولكن تجد عليهم جبال الإفتلاءات سبحان الله والعظماء هذا خير يعني, والعظماء يعني هذا خير إذا عظماء يعني على قد أهل العزم تأتي على زائره على أهل الكرام وهذا هي فكل واحد له له حجر فيما سبحان الله حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة تقول ورأسه يقول أنا أيضا ما رأسي عايش قال جرسول أتوعدك كما نوعد قال أنا أوعك كما يوعك رجلا من أمتك الله أكبر نضاعف أجر عند الله يعني هو ينص ضاع مؤدم أكثر من واحد عادي مرتين لأنه هكذا لكن يعني إذا نقول يعني وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم هي تصغر في عين النبي على السطس لأنه هو عظيم سبحان الله. فلما تأتي العظام قلت لا تسو شئ. النبي عليه الصلاة فلما رأى يوم المريح انقطع ضغط من من بناته وضغط من قبيلته وضغط من الناس وتكذيب وطرد وتشريد وإهانة وتب وشك. والعين النراحة التي وجدها عندما نزل فيه. عليه قراء. على قد ولا عهد النوم يا قديس. قطعا كمان يعني. فسرها ولا ولا قطعا. حتى لا راحة بدنية ولا راحة نفسية ولكن الراحة تكلل الراحة. إرضاء رب البرية وتبليغ رسالته لهذه البشرية. إذا إذا كان المعلوم عن أم جميل أنها قاسية القلب شرسة الطباع حادة اللسان، فأين موقف أبو لهب من تصرفها ومن طلبها طلاق من؟ أبو لهب أبو لهب قلنا أنه لا شخصية له أمام أم جميل هي شخصية طالع وكثير من النساء تشبه الرجل قبل المشيب. ويعجبها هذا وتقرد من حدود أموثتها ما يطلق نعم ما يطلق ولا لا تطيع يعني كالشعور المقفورة التي إذا أراد المستعمر أو المستدمر أن يجلو عنها تقول لا خذك هنا صفوة الصفوة لا طب لا لا إلا الله فهي مقياس تقيس نعم ها فين شعوب كما قال ملك النبي هي أكثرة تحب أن تستعمر في ناس يحبون أن يستعمر أو, أن... أو... أو أن يذهب في درجات الحضارة هذا يستدمروا هو الواقع قي يستدمروا برب البشر أو أن... أن يخربوا ها لا. يقبل التخريب ها لأن هذا أبو القاسم يتبه أنما قال إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للليلة أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر أبو لهب لم يطبق هذا المبدأ عندما كان في حالة خنوع تام لزوجه أم جميل هو أبو, أبو القاسم يقول كالسقور على الذرة تصفي لوشوسة القمر لكن غراب يطارد الجيفة الحقيرة فهو يريد أن يطارد الجيفة الحقيرة مع أم جميل وهو عنده سند داخلي أن يتلقى انتقاد المجتمع وانتقاد كبار المجتمع والقبيلة لا لا هو, لا هو, درجة هو درجة. لا هو لا يرى ذلك لأن المستدر للأسف أو المستقر داخليا نعم. يظن أنه أعقل الناس لأنه ولد في ماشي حاله أه أه أتفشل جدا ويرضى بالخلوة خلا ثلاث عمر لم يرضى خلا علامة نرضى الدنيا في هذا هذا رجل لا يرضى بهذا لا اخبار صحيح هذه طبيعه ملكه علامه النهارده الدنيا ليه ليه, ليه, ليه نخلط صوتنا ولا صوت احسن القريش يسمع قريش قرش على حق هي هي الصحيح عبد الله بن حذام بن السهمي لما دخل على هرقل فهرقل يسأله يساله يعني أه هو اول حرسهم كان في رمضان فقدموا له لحم الخنزير ثلاثه أيام متتاليه سالب يا رب ولا أكل. يصون عليك كؤوس الكو... آه... الخمر. لا يشرب. ثلاثة ايام متتالية. لا يشرب ولا أكله في رمضان. جدد النية. إن الله. فجاء به رجل ما رأى آه... يعني جلده. وصله. قال يا هذا لو قبلت رأسي عفوت عنك وعن اخوانك كل أسر المسلمين دمع. طيب. فالصحابة اعترضوا. موجودين. وكيف تقبل رأسك في هذا؟ لا تقبل هذا رأس نجس. ده ده الأرض العزة. أنا... يعني... أ... أ... ال... يموتون أ... ولا, ولا... أنا ولا قبل. أنا قبل أي عزة تقبلهم؟ فاستخار، فأساف أقبل، فقبل رأسه حركته، و... فاطلق سراحه وأسرح معه، وصل للمدينة، بلغ عمر بن الخطاب ومن المؤمنين بالقضية، وطلع فصعد المنبر. قال يا الناس أن عبد الله بن حذافة السحمين قبل رأس هرقت لينجوا إخوانه وأنا أنزل من فوق هذا المنبر لقبل رأس عبد الله أنوب عن كل مسلم يقول لا إله دل الله والسلام. فقام عمر فقبل رأسه نبع عن كل مسلم لأنه أمير المؤمنين هذه هذه عزة المسلم عندما تكون عزة المسلم عندما تكون ولما ربع ابن عامر دخل على رستم وقال له ما الذي جاء بكم من صحرائكم قال جينا لنخرج الناس من عبادة العباد لعبادة رب العباد وجينا لنقرج الناس من جول الأبيان لعبد الإسلام وجينا نخرج الناس من ضيق الدنيا لساعة الدنيا والآخرة بيننا وبينكم أمور ثلاثة إما تقول الإسلام أو, أو بيننا وبينكم السيف الغطار رستم قال الفرس فأخذ بعضا من تراب من تحت أقدامه قال أضعهم على رأسه .نعم، <تصفيق> الحاضرون من الصحابة ما نقول رجع بعامة الصحابة عندما ما تبتلو عنه راضي عليه زعموا تراب من تحت أقدام عبد النار قال لا تغضب هو ربي ربي آه ب ب هذا نزل لنا عن أرض آباءه أجداد ونخاف سبحان الله رفع رسول النظرة م. آه العزة لله ولرسوله وللمؤمن المهم تزوجت وقعته من عثمانه لكن عطبة كان له موقف خاص من رسالة صلى الله عليه وسلم وعدة مرة يعني أراد أن يفسق على وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد بس. أن طلق ابنته مم. وهذا من سوء أرد حتى أرد. أي حق من هذا؟ أي قلب هذا يترع؟ على لا, لا لا الكفر ملة واحدة الكفر مم. مله واحدة بمعنى؟, بمعنى يعني أنت المتاجد واحد زي اليوم ودخل بخيره إلى الأزهر الشريف مم. وكان يقتل علماء الأزهر المجيدين والثقات و سبحان الله ياتي يريد ان يهدم مثلا ما تركه اهل مصر من حضاره مثلا م. هذا يدوم عن ايه و لم ترضى عنك اليهود ولا لم حتى تتبع من الاب يعني بس يعني احنا هنمسح ايات من كتاب الله ولا لا ولا القران يظل قرانا يظل قرانا قد بدل البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر <تصفيق> هم <أقوله تصفيق> يكرهوننا فعلا كان نفس يقول نحن نؤخر خروج واردنا القبض فخ نؤخر نؤخر خروج نحن المارد يا يعني آه. نحن نؤخر خروج واردنا القبض انا هو خارج خارج لا يلا يلا بس بقى بس بقى لوجه النبي عليه الصلاه من كذبت هذه في ساعة بشريه ام كم في ساعة نبوه كيف كانت الحال اللي كان سيدنا ال... محمد لا, لا هو لا. هو يهين يهين الرسالة في الصورة البشرية. أمم يعني, يعني هو لا يكره شخص محمد عليه الصلاة والسلام. ويقرأ، يقرأه لأنه حامل الحق. كان قبل الرسالة. يكره ما يكره كان يكره. لا يقرأه. لا يقرأه الحق الذي وفِي. هو, هو يكره الرسالة. لا أصلًا الرسول والحق يعني شيء واحد. واحد. يعني محا محمد والرسالة شيء واحد. صلى الله عليه وسلم. على سلطة الرسالة هي محمد، ومحمد هو الرسالة. أمم. لكن في تعبير جميل يقول إن أبي بكر أحب النبي محمد وعمر أحب محمد لا عرفت مسألة بس عرفت ب ب ب ب ب بكر بالرسول صلى الله عليه وسلم ونعام صدقت عمر قبل الإسلام م. للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هو وتابع عدّه هنا عندما يعني يحاول أن يهين شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يهينه أمرين يهين شخص يهينه رسالة في شخص رسول ويهين الشخص الذي يحمل الرسالة بخير ما ولذلك احنا لماذا يصر المسلمون عندما يرون من ينتقصوا من قدر الرسول الله صلى طيب القرآن مثلا ونحن نتعلم من فضلاتكم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به جميل طيب لم يبصق على وجه عتبة من أي المسلمين او من اهل القحله جزاءا لا لا لا لا لا لا, لا. الله وقال هو عليه هو دعى عليه هو عليه بس علي هو دعى وترك وترك الأمر لله دع الله ينتصر لك ما بصق الرسول عليه الصلاه والسلام وما مات ماذا في فعله دع الله ينتصر لك هذه كلمة لكل إنسان بدلا من أن يذهب إلى المحاكم وغاتب بشهود الزور ويقول اليمين الفاجرة واليمين الغموز التي تغمسه في النار ولا كفارة لها ويخرج في دوامة الدافر إلى المحكمة المنتصر والمهزوم كلاهما المهزوم. على هامش السيرة اليمين الغموز لا كفارة لها لا, لا كفارة لها لأنه أكبر من أن يكفر على سبحان لأنني أقسم وأنا علم أني كذب هذه هي يا من الغاموس انا اكثر على شيء وانا اعرف انني في خطا يعني هذه مصيبه كبيره سلم يا رب اليمين لا هو له لا هو كفاره اليمين ذا كفاره له هذا هو اليمين الذي ذا كفاره له سلم يا رب رب دار رب العالمين وان نيته شيء اخر يخطئ لا آخر ان آخر. على المحدث لا على المحدث الله اكبر يقول أنا حليبته كنيةيتي على نشوف شو تعبيره قاعد أصداء دقائق يعني يعني النية على المخلص لا على المخلص يعني ليس نية من يخلص لا نية من يخلص يعني, يعني نية القادمة مثلا مثلاً أنا أنا ولا محمد أنت عملت كذا أقسم بالله كذا إنك م. يعني أخذت الأمانة أوصلتها أخذت الأمانة ده أنا أعتبره والأقسم بالله أنني أوصلته وأنت تريد أنك أوصلت لإبنتك إلى المدرسة مثلا أو أخذت الأمان أو سلطاتي حساب لي في البنك لكن إحنا. ليس إلى الجهة التي تريدها أنت لا <تصفيق> أني في أنا الله أكبر الإسلام لا يترك هذا خانون إلهي خانون إلهية فهو بركة من زوعة من العيال ومن زوعة من الكبير والصغير لكثرة في الأيمان الساجرة لذلك دعاء السوق اللهم إني أعود بك أن أكثر فيها صفقة خاسرة أو يمين الساجرة هذه اليمن فاجرة. هاي اليمن فاجرة. آه. يقول والله يا أخي اشتريته. وهذا مذاق وهذا هذه اليمن فاجرة. مش عمري الخيس غير حلفتوا بالله بالله حلفت الفاجرة. هذا فاجرة. وهذا مذاق. شو حلفتوا هو مصلح. لا إله إلا الله. لأن الله فعل فعل هذا مخيلة كبيرة. ف الله مطرد عليه كل من من كذاب. قال أبو لهب وعُثبة في رحلتي إلى الشام عينكم على عُثبة إن محمدا دع عليه ودعوة محمد مُسَجَّبَة. هو يعلم أن دعوة محمد آه. مُسَجَّبَة. فلما يجابه هكذا. المشركون يؤذونه ويتكلمون ويأخذون في عرض ويؤذون صحابته ويذهبوا الصباح ل يضعوا يضع أماناتهم عنده لأنه أمين عجيب هذا هذا هذا سحره وعمت الأمين ما جبرنا عليك كذا من قط لكنه ماشي يخالف العادات والألف والأعراف. عندك.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 فنظر الأسد ان الاسد شم انما يعقل مره واحده فجاء اسد في وسط البيت يتشمم كأنما يبحث عن عن, عن, عن فجره بين اخوانه وهم نياب ووعتل يا الله صلى على ذلك الكلب من كرابه وادي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لان الأسد من الفصيلة الكلبية لكنه قال كلب وبعض الناس يقول الاسد والله أسد الله يا كلب ولا اسد لا. الله ي... كلب لا, الله لا, لا لا لا ما هو ما هو الاسد من الفصيلة الكلبية في عالم الحيوانات تعيد، هم، لأن لم يخالف دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. كلب الأسد يستمع الكلام، وأكله، ما ترك منه شيئا. موقف أبي له حينما قتل ابنه هكذا بسبب دعوة النبي عليه الصلاة. أداء الناس لما أصبحت قلوبهم مغلف، يزداد كراهية للحق، وأم جميل، تزداد حقا. سلم يا رجل عزب الله رب العالمين. المفروض أن تعود للقلوب لا, لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. التي <تصفيق> توقفها هالأحداث. أو تصنعها الأحجاث لكن هذه القلوب المغلقة يعني سبحانه الله العظيم وختم الله على قلوبهم الذين يخربون بيوت الله عز وجل ويمنعون يعني كلمة الله أن تصل إلى عباد الله ينام من أعينه من هو يظن أنه ينام يظن أنه صنع خيرا لكن طيب أنا يدري أن هناك من يدعو عليه ليلة نهار نفس القليل لا اله الا الله رقيه من عثمان واشتد التعذيب والتنكيل بالصحابه فاذن الله لرسوله ان ياذن لبعض اصحابه بالهجره وحدد لهم ارض الحبشه معذرة، الفترة التي قضتها رقية وأبن كثوم عند عثمان وطيبة طويلة؟ أنجبت مثلا لا لا لا لم تنجبت من بدأ منهم. الحمد لله. صل الله عليه وسلم. حتى بيكون. أما زينب أنجبت؟ أما زينب أنجبت من من عثمان عبد الله عبد الله عاش ست سنوات وما أدت. نعم، جيد. إذن بالهجرة كان أول المهاجرين إلى الحبشة عثمان بن عفان ورقية. لا إله إلا الله. أول أحد عشر رجل ومرأة تحركوا من نكة إلى الجنوب وركوب البحر ثانس فإبن عثمان ورقية رضي الله عنهما تجمعوا هناك وصلوا إلى ثلاثة وثمانين رجلا ومرأة لا. أنا هذكر بعض أسماء للمهاجرين والمهاجرات لترى العجل من جميع البطول حتى من البطون التي تكره النبي صلى الله عليه وسلم او ضد الدعوة بانكبار <تصفيق> العلقى يعني مثلا تعالى بني عبد شمس نعم اللهم بن عبيل السفن نعم ابو حذيفه ابن عثة مين اخته هند بن عثة زوجة ابو سوفيا ها يعني هو اخو هند ها سبحان الله ومعاه ومعاه زوجته سهلة بنت سهيل حتى المسلمات لما اسلمت, أسلمت الأسماء جميلة. والله اسمها جميلة سهلة سهلة سهل. سهل. كان ضم حزن. العربي عربي نعم. من بني أسد كانوا أخوال رقيه أول واحد من الزبير بن العوام الزبير ابن العوام ابن, ابن خوايدت. نعم. يبقى من؟ عم خديجة. خديجة ابن خديجة, خديجة لرقيه خالوها. خالوها. خالوها. نعم نعم نعم نعم نعم و بني عبد الدار بن قصي ابناء عمرو عثمان و مصعب بن عمه رضي الله عنه ده ابن عمه عثمان اه الله. ابن عفان ده فن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هاشم ابن عبد بن عاصم بن قصي نعم يعني هو... ابن عم صلى الله عليه وسلم ده مصعب هذا ان هو الفتى الحريص الفتى الحرير الحرير كان لا يلبس الا حريرا يمانيا يصير هكذا لانه ابن غنا مدلل, مدلل. فلما هاجر الى المدينه وهو هو اول سفير في الاسلام وأدخل ادخل الاسلام في كل بيت في المدينه لما استشهد بكى الرسول وانتحب ما لم ينتحبه من قبل بكى مرا لماذا لانه كان يغط وجهه فتتعرض قدماه يغطوا أقدامه فبكى النبي صلى الله هذا في مكة وما كان أنعما منها وانظروا إلى يديه دائما الحرب والشغل والعمل تشققت يده ولده حرم الله وكذا يجد ويطأ وطوف لكن له حريم في الجنة إن شاء الله ثم ماذا نقت مرة ثانية عندما يغطى وجهه <تصفيق> <تصفيق> آه، لأن الشهداء الشهداء يكفنون في اثوابه الشهيد ما جبلوش كفر، كفر، لا, كثر كثر لا, كثر لا, لا على حالته على الله كفاه أن يتسربل بسربال الشهادة صحيح، نعم عندما كانوا يغطون وجهه، آه وجدها يغطوا قال غطوا وغطوا غطو وضعوا عليه من الازخر. يعني بعض النباتات العصرية اللي تنبت في الأرض، نطف كده ليجلوا سحابين غطاء جسده. لا إله إلا الله. غبط في الرحمة الإلهية وغطاه شرف الشهادة. وهو من هو؟ ومض على النعيميرة هذا ال سبحان الله تعالى إذا من بني زهرة. من هو مدحوه إنما مصعب الشهادة. نعم, نعم نعم نعم. من بني زهرة أخوان الرسول عبد الرحمن بن عوف. تذيع عليه. حتى اصحاب الملايين هاجروا يعني هربت عثمان بن عفان الزبير بن العوام مطعم بن عمي عبد الرحمن بن عفان الان احنا نتكلم عن نعم. الا يشكلونها يعني الا يشكلوها هؤلاء قوه ضغط بفضيله على, ما على دي آه اهل مكه حتى لو اهل مكه دي ودي, ودي نصيحه لما اصحاب الحق يلتفوا حول رايه الحق تولع اهل الباطل مم. يعني انت ليه شايف الفوض في المجتمع المسلم لان رايه الباطل الان مرتفعه فيجتمع اهل الباطل حولها الصرص اللي بيدندن واللي بيصدر واللي بي... واللي بيتمال بي... بي... بي... بي يمنا ويسرع وهو كده يقول لك هي الميديا كده والاعلام كده هو لكن لم ترتفع للحق رايه بعد لكن ارفع رايه الحق يجتمع حول هذه الرايه اهلوا وهم كثر ولكن حجبهم الحياء انا واقف بزور الزياد اذا انحيين احنا العرب دايما عايزين الفداء الاول المضحي الاول اضرب لك مثال بسيط اتفضل لو في موظف كده متركف في الشغل والناس واقفه طبور يا استاذ افطر طبيعي يسموني افطر على سبيل ما وقفت لما اتربي في بيت ابي على على, على, على الادب ده كويس ان تلاقي الدرج وبقول باكل وبدور على وبعدين سبحان الله بعد كده الطبور هذا كله ينتظر فقط واحد فقط يا أستاذ. انت انا بساق بقدره هو بس المهم العرب نحب ان نضحي بأول واحد يعني انت بس ادخل والله والله ان اصابته مصيبه يعني حق ابو خالد ادب وطا يا استاذ فطول لسانك على الاستاذ ما ما مشه. هذا هذا هذا مصيبه ده لو يعني اخي اسلام عجيب والله انا اقرا في سبيل النبي صلى الله عليه وسلم من كلمه عجيبه ان النبي صلى الله عليه وسلم اول من عمل الاجر الاضافي عليه الصلاه والسلام آه. متى آه. قال من كان له اخ يخدمه مم. فلا يكلفه فوق ما يطيق وليعطيه اجره قبل ان يجف عرق فاذا كلفتموهم فوق ما تطلبون فأعينوه، فأعينوه. يعني أنت، ساعتين سعتين زيادة، تعرفين الشغل ساعتين زيادة. نعم. يبقى إذاً إيه؟ طبيعة عامة. <تصفيق> يبقى طبيعة عامة. من ولي لنا أمرا ولم يكن له بيت فليتخذ مسكنا على سبب من الكفير. على الكفيل. على سبب الرسول على سبب على... المال على سبب، على سبب الدولة، على سبب المصحة اللي بيشتغل فيها. الله أكبر. ومن لم يكن له زوجته فعليه ان يتزوج من المهنة اللي يستعرف فيها ميت الماء الله اكبر طبعا هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام واذا لم تكن له راحله تنقله الى مكان عمله فليتخذ راحله هذا كلام رسول الله هذا فرد فطر الله ما دي ما دي سبحان الله هو هو ولي في الدوله المسلمه يجب ان نوفر لافراد الامه أمورا اربعه الملبس والمسكن و المأكل ثم أضاف النبي صلى الله عليه وسلم و الخلفاء و من بعض الدابة الرحلة و الزوجة الزوجة زيها زي يعني سبحان الله ذا عمر بن عبد عيد لما فضل معك زواج يتزوج زوج. يعتق يعتق يعتق عليه دعيد م. لكن بدأ بالزواج ولذلك, ولذلك واحد يقول لك طب وهي الدولة فستائم توقف كل هذا و أين البركة؟ فكنت افكر على الله ما بقدر بقدر صوت النبي المؤمنون عند شروطهم وطالما انا اتفقت مع اجير او مع عميل او مع انسان مقيم عند ان يعمل على كذا كذا اكون مزحفا وقل هو ظالم في رقم واحد. الله أكبر. رقم اثنين للعمل عندي هذه أن ما طبقنا فيجب ان نعود الى المنابع لنحطف منها مش بيه تشدقوا بال في اوروبا حقوق العمال وثورة واحد ماي والكلام ده على الاوفر تايم ومش عارفة العجل اضافي طيوان لا اله الا الله اجل اضافة لا اله حم الله إله كان في قرطبة الف حمام عام عام الف حمام في قرطبة واحدة صنعها الخلفاء المسلمين هناك م. لأي واحد عبر سبيل يدخل الحمام من كون سبحان الله بلاش فلمن جانا عندما عندما عندما نأخذ الذكاء من مصارفها ونضعها في مصارفها صحيح ضمة نعفه ااا وعندك آآ رقية فوجئت بأن ابن عمها اللي هو جعفر ما بيطالب لا هقده ومعه أسماء بنت عميس زوجته فرح طبعا لأن حد من بني إيه من بني عموما الإنسان يعني الإنسان الكثير إخوان طبعا من بني عمية عمر بن سعيد بن العاص وأخاه خالد والزوجتين من بني أسد عبد الله بن جحش اللي أبوه عمر النبي صلى الله عليه وسلم صل الله عليه وسلم ورحمة الله ليه بنت عبد الله الطالب سبحان الله ومعه مرأة مرأته من زوجة عبد الله بن عميد جحش أبو محمد رأبها رملا من تبي سفيا. لا إله إلا الله. بعد كده لما لما قتل عبد الله. صحيح. سبحان الله العظيم. من أخوالها عامر بن أبل... ابن أبي القصص من بني عامر الثمانية منهم السكران ابن عامر وكانت معه زوجته سودة من تزامع. أيضا. تزوجها رسول الله صلى الله. عليه وسلم بعد سبحان الله العظيم. أنت ربما. الآن تنظر إذا عظماء التاريخ. هم الذين هاجروا الحبشة، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان. ما تعالى عليها بعد هذا الفصل. سيدنا الكرام وسائنا الأعزاء مع دليل علمي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكاشف وصفة الصفة. الصفة والواصل. كلنا معه. الصفة السيدين الكرام متابعين الأعزاء مرحبًا بحضرتكم مرة أخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكريم مرحبًا بسره للموسم. استعدوا للهجرة كل هذه الزمرة من العظماء الذين صنعوا تاريخ للدولة الإسلامية وصفت الأقوام آنذاك وهم صفوا صفوا في هذا المجتمع لكن حدث ما لم يكن في الحسبان. وصل الحبشة واستقروا فيها زمنًا وبدأ ال. بدأ المهاجرون في تذكر الأرض والأوطار م. بدأت أشعارهم ترتفع أو ترتفع نبرتها م. الحرب والقتال والقتال المكة وصل هذا الكلام إلى كان أزرح إيه إذار معادية بالوقت العصر أزرح شيء يؤثر على سمعة قريش وبعدين قريش في محط الأنظار والكعبة ما مزار... الناس من الشرق والغرب وهناك فائفة تعتبر متمردة خرجت و... وذهبت لتقلب دولة صحيح ثقيات النجاشي وكانت الحبشة يعني تقول تفضل تقول الروم وفارس والحبشة الله الله لا تنظر الحبشة أيضاً يمرون بين الناس نح نح صحيح كديانتها ماذا الحبشة النصرانية النصرانية آه كان ومنها أبرزها الأشرب فاالمهم ماذا طلب عباس عمر الاجتماع وقال لابد أن نوفد من يعثي بهؤلاء المتمردين. يتعقبونهم حتى. وكم تعاقب يعني وكم يتعاقب أقوام على مر الزمان. فامن نرسل من نرس اختاره عمر بن العاص وما هو عبد الله بن أبي ربيخ. عمر وعبد الله نعم عبد الله ابن ربيع هذا والد عمر بن ربيع الشاعر الشاعر <تصفيق> <تصفيق> وسوف ترى ربك نصف رجل سبحان الله نعم ويبدو هذا برتق ويبيثعه صحيح صارت في شعرك لا ننكر انها كانت رقيقرق صحيح لا يمكن المهم. ذهب عمر وعبد الله وصلوا ومعهم هدايا الى البطارقه والنجاش هذه المؤثرات ويبدو أن الهدايا الرسول صلى الله عليه وسلم منع المسؤول أن يأخذ هدايا فهذه نظر إسلامية عجيبة لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وكرهيت من أساء صحيح الأحسن إن الناس تستعبد ملبوسهم طلب استعبد الإنسان أحسنهم وبعدين سيدنا سلمان لما جلس الهدايا يعني مرسلات إريهم إيه بهدايا تناظرهم بعرض المصلوم قرأتهم الدونين بمال إذا رفض الهدي فهرثه هي لماذا لانذا تاثر عليك القرار ها وانظر ان الجيش منزل استوفي احد منهم المهم هو شرعا الملوك والمسؤولون لا يأخذون هدايا لا هي الهدايا في الحدود الرسول اخذ في هدايا في, في الحدود المعروف ما كانت للرسول ده هدية طيب وده غير هي فشو فيعني في الحدود المتعارف عليها نعم فا يعني خلينا يعني في في خبرة ال بنرتفع مرة او... لن... بلنا... ما أنت تطوعني ما أنت طوعني في الهبوط إلى الواقع يعني طيب يعني مع كل بطريق من البطارقة ان عندكم قوما من اقوامنا خرجوا من دينهم وما دخلوا في دينكم ده دي بعرف الكلام فمخرجوا من ديننا بس إيه ما دخلوا في دينكم <تصفيق> فكيف يعني أرى هدول أخير فينا ودين عندو كي عنده مشاكل يبين ديني مبشرين يعني دول الناس يعني فهذا كرام عمر فاستقطب البطارقة من حوله وكان بعمر أسلوب عجيب صحيح لهي كان وكان أبو بكر سميه أرطبون أرطبون هذا كان يمثل في العصر القديم كيسنجر أبس مرك في الحاسة الحديث بسم الخداعة و... يعني المشهور إدمان المشهورة وااا يعني كيف نجرون أمريكا مع كيفن جريان؟ قالوا في و... فعمر بن عاصف هذه الأوانات. هم يقابله بعض الدعاة الآن يعني في تينجر. يعترف. ويستقبلهم في أمريكا وهناك حوارات. المهم, المهم أن... أن سبحان الله ااا يؤثر على البطارق فاستميلهم إليه. فذهب البطارق بما لهم من مكان عند النجاشي. وينفسون هذا الكلام الذي نفته عمرو اليه ولعل تعبير المثل هذا ينقل اقرب لل... الى الله طبعا لكن عمرو كان عظيما في الجاهليه وكان عظيما في الاسلام اما ان ياتي من لم يركع لديه ركعه ويقول ان شخصيه عمرو لا تعجبنا فيجب ان نصم اذاننا عن هؤلاء السوقه الذين يصعدون امامنا فيضيقون صدورنا ويظلمون شاشتنا، والله يجب أن نقطع السنتهم أصلا ولما نصيب مؤذنانا يعني سبحان الله أبو عمر قال لما نرضى الدنيا في ديننا <تصفيق> لكن المسلم. السؤال بعد إذن فضلاتكم هل فعل المسلمون في الحبشة ما يثير السك والحق في قلوب النجاشي ومن معه؟ المسلم كان غيث كان مقالة وأصلا أينما حل نفع. المسلم لا يضر أبدا مجتمعا وجد فيه أبدا وأي إنسان يضر مجتمعه إن كان هذا المجتمع من بني جدته أو من غير بني جدته وإن كان هذا المجتمع مسلم أو غير مسلم وضره فليس له مسلم المسلم عبارة عن إصمام أمان في أي مجتمع سواء في بلده أو خارج بلده عبارة عن غيث، من إما ينزل ينفع في هذه الأثناء لم يكن هناك دور نذكر لسيدنا عثمان لرقية ابنة النبي عليه الصلاة والسلام كانت النساء كلهن يجتمعن عند رقيه في بيتها ويتذكروا يعني ما حتى لما ارسل النجاشي الى كبار الصحابه توجست النساء خيفه فخرجت كل النساء فذهبنا الى بيت رقيه ينتظرنا عوده الرجال وهم دعوى المفاجئه وهو الامر وصل من البطارقه الى النجاشي فنجاش قال لا اقضي امرا حتى اسمع من القوم ودي ودي ودي ودي ودي, ودي, ودي عقول الكبار هو قرار إنه عمرو قل النجاشي مم يصبون المسيح فانظر ما هو لا مم لا عمرو عملها على مرحلتين طيب هو حتى أي... لا نبرئ حتى لا لا لا عمرو مش أي مش أي واحد م. لا يعني أ أق أقول يعني ليس عقلا عاديا هو عقل الص... يعني عقده من العقول الكبيرة في العالم نعم فالمهم فجابه النجاشي وقال إن بني جداتكم يقولون عنكم كذا وكذا جيد فماذا تقولون فانتدب الصحابه جعفر رضي الله عنه ليتكلم ابن ابي طالب ونحن يجب ان نتعلم يجب ان نتكلم على قبر واحد يقولون نتكلم غوغاء هكذا فانظر ماذا قال جعفر كلام جميل ونقوله بنص تفضل ايها الملك كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام ونأكل الميتة، ونشرب الخمر، ونقتل فواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. بحل الرزب. بحل العربية. إحنا كنا قاوم، بنعبد الأصنام، نأكل الميتة، نعمل فواحش، نشرب الخمر، نقطع الأرحام، القوي يأكل الضعيف، وما أدراك بهذه الحروب التي حدثت والتاريخ عارفها. حتى بعث الله إلينا رسولا صلى الله عليه وسلم. منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. جيد. شوف عرب، شوف دقل. ربنا يرزق الإنسان حوستة فيه. جيب ولد من أولاد أو أو صار مهذرة مسؤول من مسؤولين وده في متين عربس. في المتين دوا عربية. مم. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده. ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وسلس الرحم وحسن الجوار والكسف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقبل الزور وأكل مال اليتين وقدف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصدقنا وأمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله. فعاد <تصفيق> علينا قومنا بزين دول جابين لك الهدايا وسبحان الله عزيمه يغيره <تصفيق> <جعله تصفيق> <حلمنا وسبحان> الله سبحان الله. فعاد علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان مش إلى ما كان عليه هذا <تصفيق> إذا عبادة الأوثان عن عبادة الله تعالى. وأن استحذ لما كنا نستحل من الخبائث نرجع تأني للسمح الله فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك زيد يعني كان في أراضي تانية بس إنتان سبحان الله ورلبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك لا جيد يعني يعني فيها في في تحديد وفيها تأكيد هذا تأييد والله تأيد بلشك بلشك بلشك بحق. بحق. فصمت المجاشي مليا وقال هل معك من جاء به من الله بحق. من شيء؟ جيد هذا اسمع جد كلامك طب إيه النزلة على شباب على نعم بسم الله الرحمن يا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء قفية فكلا سورة مريم كلها يعني ذا كأنه يأتي على شيء تماما فبكى النجاشي حتى اخضلت زحيته فهذا ذكر السيد المسيح وبكت الأساقفة حتى اخضلت لحاق, لحاق ثم قال إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات الرحيل الله كرمنا كرمنا سبحانه. الله م. والتفت إلى عمرو وعبد الله انطلق والله الله لا أسلمهم إليكم ولا يكادون في أرضهم وبعد ورد ان يقول ما يزيد المسيح عن هذا او ما انا كنت لو كان جيسي مثقف في الدين أنا صحيح. صحيح. طبعا قارئ يفهم في الدين يعني مفيش حد, مفيش حد. انت... انت شفت فيصل بيزن لما كان لما كان قابل عبد المطالب وناس كلام جميل اه صحيح احمد ده اللي قال انا ان واحد يبقى على كرسي مش فاهم يبقى مصيره يعني واضح إنه نجاش قرأ الدين الخاص به وفهمه حقاً. خل يخرج من مشكلة واحدة عايز يبدأ. فاهم تل ما في السفارات والقنصولات العربية إذا حرسنا على الباب خلوا يقرأ التاريخ الأول. مازل هذا السفير سبحان الله هذا المهم في عمر لم ايه لم يأت لم يأيه. قال والله إذا أتينا ب ب بشيء غدا أستقص به خضراء يا لطيف، عمر عجوزة، عمر عجوزة، آه، فقال عبد الله ابن بن أبي يا عمر استح، سوف يقول الرجل، نحن نفعل هذا مع بني جدتنا، والرجل نؤمنهم عندنا، أنا لن أطلع معك مرة أخرى. الرجل حصيف، صح، صح، صح، هو دخل استمع لي، نعم، رأي من حصيف، أنا صريح، ماذا صنع؟ طلب مقابله النجاش براوغ طيب قالوا انهم يزعمون ان عيسى بن مريم بشر يا طالب. الله في العقيدة هذا الله على عيسى بشر حتى برضه هت... عندك هو المشكلة ان عمرو لم يؤمن بهم ولا بديانة عيسى اصلا لا هو هو المهم أن يأخذ هؤلاء ويقدم له عشان يعملوا صداع في الجنوب ولا ما ما يعني ابني تحت عيني والسلام عليكم دخلوا معارميس مع بتعفع اعتقلوها بابن مومر السباه يعني سبحان الله فأرسل النجاشي إلى جعفر تعال ماذا تقول في عيسى؟ قال هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته التي ألقاها الى مريم العذراء الدتول قال النجاشي فمد يده على الارض فاخذ عودا وقال والله ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود يعني ما فيش مسافة شو العود ما؟ هو هكذا هو هذا كلام سبحانه وتعالى اذهبوا ورجعوا فانتم امنون بارضي من سبكم غرم مش مش آذاكم. اللي, اللي يتكلم عنكم كلمه غير طيبه يرد كررها ثلاثا وما احد ان لي جبلا من ذهب وان عذابه رجل واحدا منكم تسلع. المهم بانكر بالبطاقه بشوف الحاشيه برضه رايها ايه وراجل حصيف يعني انا مش عايز يعمل بلبله برضه صحيح, صحيح رد عليهما هداياهما اول رجع الهدايا ما رجع ما هدايا لان ده غير مقبول صح هناك غرض محدد ده هو جايب بغرض معين عشان الهديه مرفوضه ان طلبه مرفوض اساسا فله حاجة لي بيها فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حتى رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه أنا اصلا من لا أخذ الرشوة أخذ الرشوة ف... ف... عشان... عشان... عشان أمر دينه أنا ملك وما أطاع الناس فيه فأطيعه فيه معقول ولذلك آه... النجاشي أسلم ولما مات صفى النبي صلى الله عليه الصلاة الغاب الله أكبر وكالما ينجوا أفضل الحرشة والأكرموهم إنهم أكرموا أهلنا، آه، هذه استطاعوا أن يبقوا المهم ظهرت شائعة أو إشاعة أن فريش استلامته وخلاص وطردت التعذيب، وإذا وافق هوى ال الذي يريد أن يعود إلى بلده إذا وصلنا، سعادة. مثلاً أول المقتنيين بهذا عثمان وروقي، بعض القاضر ينتظر هذه شهادة الجوبة، المهم عادوا إلى مكة. فأول ما دخل مكة وجد التعذيب لإخوانه ما الذي أرجعكم؟ كان... حرام الله فدخل دخل دخل عثمان في جوار الوليد بن المغيره والذي دخل في جوار عبد المطلب وعاد التعذيب مرة أخرى وهاجرت رقية مع عثمان إلى مدينه المدينة وفي غزوه بدر. أذن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمرضها كانت مريضه مرضا شديدا اصابتها شيء زي الحصبه وارتفعت حرارتها اصابتها الحمى وهي لما عادت الى مكه من الحبشه اول دخلت من الحبشه, من الحبشة. قالت اين ابي وامي فقالت ام كلثوم فاطمة ابوك قادم في الطريق قالت اين امي؟ فاطمة خرجت من الغرفة باكية بال يترك اختها بالدور مقلصوب فدخلت غرفة امها ورأت المغضع خاليا فعلمت ان امها قد ماتت يا الله ان خاليا ماتت عقب الحصار ثورة ف يعني تقول كتب التاريخ أن نحيبها كان يصل الجيران حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها في صدره وظل يقرأ على رأسها ويهدئها ثم لما هاجرت بقيت في المدينة عاما ونقيفا من العام وكان في غزوة بدر مرضت مرضا شديدا ويعني جلس عثمان بجوارها يمرضها. ماتت في اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من بدر بعد الانتصار وقد فارقتها روحها فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن غسلها صلى عليها ودفنها يعني هذه الفجيعة الرابعة في حيات أقرب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب خلفته الأيام خديجة. خديجة. خديجة ثم هذه رقية. رُقية طبعا خديجة وأبو طالب أيضا كان يعني كانا معكانا ومر رقية ثم لم تمر يعني أيام حتى زوج النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ عثمانة أمك الرئم أم كلثوم ورقيه تمثلان صديقتان حميمتان يعني كان متقاربت يعني متقاربات في السن أنجبت رقيه رقيه متقارباً. انجبت عبد الله وماتوا قبل ست سنوات كما قلنا ام كلثوم لما تزوجت عثمان لم ترزق باولاد ثم مرضت ام كلثوم بعد مده وكانت لا تخالط الحياه الاجتماعيه ما يعني كانت واحدة وما تف أيضا عند عثمان بعد أختها تقريبا بسنة يا الله سرعتها كثير عليه ودفناها ولا قل أحد بحثين كذا طيبا يعني يقول نجت قبل عام واحد ما ما تف سنة تسعة هجرية فما قبل عام واحد من نوم أبيها فنجت بالمصيبتين مصبتين مصيبة بيوت وموصوبة الترمل لأنها ما رأت قتلى زوجها رثمان الذي رأت هنا إلى بنت الفرافصة م. وما يعني حصلت ان انتقال النبي صلى الله عليه وسلم لبقيق الأعلى بعد أقل من سنة من نوكها ولم تنجب وبهذا صار هناك تحت أطبق السرى ثلاث بنات النبي صلى الله عليه وسلم حضروا موتهنا بنفسه وصلى عليهم أي قلب كان قلب الرسول له أريد أن أقول الذين تصارعون على الدنيا. إلهي الله. يعني يعني يعني أسأل سؤالا واحدا. لي أن يعودوا إلى أباطيل التاريخ حتى يقرأوا فيه يعني هذه العبر وهذه العباد لأننا في دنيا يعني أغلبها اتلاعات. لم تكن اتلاعات خاصة، في اتلاعات عامة على الإسلام كله. وليس معنا هذا الميأس أو النعبط ولكن علينا أن نتملى أن البيوت الكبيرة أو البيوت المسلمه يدخل فيها الاتباء كامتحان واختبار لكي يعني يمحص المسلم و... هل, هل كان قلب الرسول عليه الصلاة والسلام في حالة إلى تمحص وابتلاء الله عز وجل يعني الرب رب والعبد عبد والله عز وجل يبتلي من يشاء كيف يشاء وكما قلنا ان العظائم كفؤه العظماء ولا تظن أن بيتا من بيوت الانبياء جميعا إلا وابتلي ابتلاء شديدا لكن كان أكبر الابتلاء فانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى موت بنياته الثلاث ويرى موت ثلاثة أولاد من أولاد الذكور يعني القاسم وعبد الله وإبراهيم هؤلاء ودفن بيديه ستة ودفن من قبلهم خديجه وحضر ابو تفاطب بنت اسد وسبحان الله العظيم راى كل هذه الاحداث وراى بطن عمه حمزه وقد بكر وهو عاد الى المدينه قال اما حمزه فلا بواكي له ويعني سبحان الله العظيم كل هذه الاحداث للتمحيص ولرفع الدرجات لكن هذه البيوت تكون قدوه لمثل هذه الامور فهذه الابتلاءات تعطينا نحن اشاره قويه ان يصبر الانسان وان يحتسب وان يكون عند الابتلاءات كبيرا لان المسلم لا بد ان يبتلى ولا بد ان تكون الابتلاءات على قدر ايمانه فان كان في إيمانك قوه يكون الابتلاء شديدا وما من مسلم الا وقد ابتلي اما الذين تمر عليهم الأيام وهم لم تدخل عليهم المصائب او الاتباءات ده بيوت بعيدة عن الله سبحانه وتعالى بل بالعكس هناك بيوت الاتباء فيها مستمرة لأن الله يريد لهذه البيوت ان تكون موحولة بالله ليلة النهار لا تقومها لعالم هكذا كان بيت الرسول ده صلى الله عليه وسلم في اعزم عنده وهو الذي يعني وضع المرأة في مصافها التي يعني أرادها رب العباد له. فبل هؤلاء بناته وأمهن. هو يحضر كل هذه الجنازات كل هذه الحالات. وهو يصلي عليها. ويعني يواصل دعوته دون تواني ودون تخاذل وما اثرت إلا بمدى ما عنده من إنسانية وما عنده من رقي إنسان صلى الله عليه وسلم. فأنا أهمس فيه أو أقول بكل مبتدا أعلم أنك خريب من الله وأن الإنسان لا يملك النفس شيئا إلا أن يطلق الأثبات وأن يصبر والله سبحانه وتعالى نسأله أن يفرج كربر مكروبين وقلبي مع كل مبتلة في العالم قلبي مع أبنائي في فلسطين مع أبنائي وإخواني في العراق ومع أبنائي في درفور ومع أبنائي في الشيشان وفي ويعني في كشمير وفي وفي كل بلد فيها بالضهاد لكل من يقول لا إله إلا الله قلبي مع كل مريض أدعو الله له بالشفاء قلبي مع كل إنسان يريد أن يرزق بولد أو ببنت يملأ عليه حياته قلبي مع كل بيت فيه إنسان مريض مرضا يعني عضالا عجز الطب عن شفائه ولكن المستمر رغم هذا لا يأس يا صاحب الهم ان الهم المفرج افشر بخير فان الفارج الله هذه كلمة أقولها يعني ونحن نحوم حول صفحة التاريخ في تاريخ رسولنا صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مبارك الله فيكم <تصفيق> مبارك ان لكن الملاحظ من دراستنا لبنات النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدهم ما وصلت إلى مرتبة تاخذ فيها قرار تساند اباها يكون لها قيمة سياسية أو اقتصادية في هذا المجتمع أو في الحكومة الإسلامية أو الدوله الإسلامية التي صنعها الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان هذا أمر مقصود لذاته من قبل النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يتدخل أحد من أهل بيته في أموره وهو من هو وقد اتبع من كثير من المسلمين أولا القضية أن بناك الدبيس وصلى الله عليه وسلم يمثلنا قدوة نعم. في قضية من هي المرأة م. لأن وقوف رقية بجوار أبو العاص وقوف رقية وأم كلثوم رقية في هجرتها الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة مع عثمان ثم وقوف أم كلثوم بجوار زوجها الذي كان يساند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجهز جيش العسره ويشاري بئر روما ويصنع هذا الفعل كله وتصبر هي وما تشيح أن عثمان قد قتل ويبلغ هذا الأمر هذا دور كبير الأساسي للمرأة الوقوف بجوار الزوج الذي له قيمة في الحياة يعني لا صراحة لو في المجتمع إلا بصراحة زوجته وسوف نرى أم الحسنين وا يعني هذا الدور الكبير الذي كانت تقوم به مع علي. ما عليه ما رأيناه تشارك لماذا تشارك إذا كان المصنع ال ال الله عز وجل موجود بأمر الله عزوجل موجود وسلم فقلنا يعني لست في حاجة إذا ال إذا المشاركة كان بنات النبي أربع يتسمن بالصفة العجيبة والصفة الحياء البالغ يعني مش مش عمل رئيسة لما تفهم ما يجلس هذا على بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلنا قدوة للنساء نواليت أتقول بنت بناتنا عندما يهب الله زوجا صالحا تقب جواره ويكبر ويكبر وبكبريتهم وباستقامتها على طريق الله تربي لنا جيلا صالحا يعني آملت يعني وقد توشك سفينة الأبدية أن تأخذنا إلى بعيدا يعني إن نرى جيلا صالحا يرفع العالم ويعني والذكر ويجنا الله في هذه الأرض ja maar dat niet de انتهى وقت الحلقة لكن لقاءاتنا مع لكم لن تنتهي أبداً إن شاء الله ونسمع في الحلقة القادمة. مشاكل الله. سطيفي ابن تنبيه. مشاكل الله ربنا. نحن وناهض الدرسنا سيارتها بارك الله في عمركم الله يبارك فيكم ونرفع الله بارك في الله فيكم وفيكم بارك سيدنا صلى الله عليه وسلم. بهذه الحلقة لا تكون ذات إجابة سبحانك اللهم سبحانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم فوك أركب عن المكروبين وسد الدين عن المدينين وصلح حوائجنا وحوائج المختلفين ورحم أموات الأموات المستعجلة. لا تغلنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عصيرا إلا أسفرته ولا كربا إلا أذهدته ولا هما إلا فررته ولا بينا إلا قضيته ولا ظالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من ويجرن لك فيها رضا ولا فيها صلاة إلا قضيتها وغسرتها يا رب العالمين اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيدا وافر لنا وارحمنا وانت غير الغافرين مجدنا بالنظر إلى وشك الكريم في مقعد ص عند من منيت المقتدر دعوانا الدعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. شاكين الكرام متابعينا الأعزاء إلى هنا نقتويكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الصفط الصفوة أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الداعي لفلمي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمننا لقاء جديد مع الصفط الصفوة نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكلمٌ على عباده الذين اصطفى الله خيرٌ أم يشركون